أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإثنان. ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم قنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن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 ومن الناس من إن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا ذا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا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 مثلهم كمثل الذي استقذناه فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله لهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرون سُمّد لكم عنهم فهم لا يرجعون.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 كلما أضلّ راء لهم مشوا فيه وإذا أضلّم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.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 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهد من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ألن تفعلوا فاتقوا النار والتي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيء أن يضرب مثلا إما بعضة فما فوقها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 ثم استوى إلى السماء فسواه من سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في الأرض خليفة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 فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِهَا أُنَا غَائِبٌ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ما إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا ذَا إبْنِ سَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا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 فتلقى آدم من ربّه كلمات زن فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتي أنكم من هدز فمن تبع هداي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 يا بني إسرائيل الكرم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياي يفرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةَ أَنْجَيْنَاكُمْ أَغْرَقْنَا آلِ الْعَوْلَ وَأَنْتُمْ تَمْضُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَنْ أُرْبَعَ لَيْنَتْ ذِرَّتُمْ أَتَخْلُتُمُ الْعِلْمَ ذِرَّةً بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُمْ مِنْهُ بَعْنِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالْإِتْخَادِكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ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 ثمَّ بَعَثْنَاكُم مِن بَعْد مَوْتِكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَى كُلُّ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كِذِّبٌ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِلْقُوا لَنَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَخُلُوا بَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقنون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة علنا قد علم كل أناس مشربهم كلوا وشربوا من الرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا من مات الأرض من بق لها وقثائها وفمها وعدها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بقضب من الله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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعمة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله ما يحمكم أن تلبع بقران قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 فَقُلْ نَقْرِبُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِينُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُلِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفْجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بي ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبنو آل داين إحسان ذي القربى واليتامى ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا لبني ناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم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 أفكل ما جاءتكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتهم وفريقا تقولون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقل ما يؤمنون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 أنفسهم أي أن يكفون بما أنزل الله بغية أن ينزل الله من فضله أي أن أنزل الله من فضله على من يشاء من العباد فبادوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب منه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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بن زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 ولقد أنزلنا إليك آيات ذنبينات وما يكفر بهذا إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عندهم لا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 ولبئس ما شرعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا والتقوا لما ثُوبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ذاى أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا بُرْنَا وَاسْمَعُوا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 وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين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 أُولَهَ ذَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا هَذَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْرٍ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله أو تأتين آيًا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيننا الآيات قوم قانون إن الله أوصلك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملةهم. قل إنه هدى الله هو الهدى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 بها بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسكم شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا ولا هم ينصرون وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الرَّازِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِنُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا هَذَا إِلَى هَذَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّارَ وَغَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 وَإِلَى يَرْفَعُ إِلَى رَبِّنَا مِنْ قَوَاعِدِ الْمَأْثُورِ وَاسْمَاعِنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وقالوا كولوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما ذا أنزل إلينا وما ذا أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إله إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أُوتِي أبوسَ وعيسَ وما أُوتِي أبُوسَ وعيسَ وما أُوتِي النَّبيُّنَ مِن رَّبِّهِمْ لا لُفَرْقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَحْنُ لَهُ مُصْلِمُونَ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 مذكَّت مشاهدَةً عِندَهُم من الله، وَمَالَ الله بِغَافِلٍ عَمِمَ ما تَعْمَلُونَ. تَلَكَ أُمَّةٌ ذُو قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم كَانُوا يَعْمَلُونَ.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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحِينُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَن يَعْمَلُونَ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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجة فولوا وجوهكم شطرا لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم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 يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم اشكون لله إنكم تؤمنون إياه وتعبدون إنما حرّن عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير وما أهله بين غير اللّه ثَمَنٌ قُرْهًا غَيْرَ دَافِنٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْتِغفَارَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بحر والعبد من العبد والانثى بالانثى فمنع في له من اخيه شيء فالدياعه بالمعروف فالدياعه بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته آذاء للألباب لعلكم تتقون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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من المُهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمت ومن كان مريضا أو على سفر إذن فعِدَّة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولا تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَتَؤُتُوا إِلَى نِسَائِكُمْ مَنَامًا لِّبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهذا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهنكا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رغوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان من محلا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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوه فان خير الزاد التقوى واتقوا لي آذاء الألباب ليس عليكم جناح ان ترتوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَذِكرِكُمْ أَبَنَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ مِكرَاهٌ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 كان الناس أمداً واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين وملذلين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البيانات بغيا بينهم.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 مستهم البأساء والضراو وزلزلوا مستهم البأساء والضراو وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويسألونك ماذا ينفكون قل ماذا أنفقتم من خير فللوالدين, فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَأْتِيَ بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قتال فيه كبير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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ لَا إِكْرَاهٌ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلْنَاسِ وَإِثْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ النَّفْعِ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 لِكَي مّن وَلَوْ أعجبتكم ألا نذائك يدعون إلى النار والله يدعوني إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله من في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فازاء فإن إِنَّ الله غفور رحيم وإن عَزَمُوا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهم أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أَرْحَامِهِنَّ ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعلتهن حق يرد بهن في ذلك ان اراد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا إلا أن يخافوا ألا يقيموا حدود الله.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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ لَهُنَّ نَفَقَتَهُنَّ آمِنًا وَعِفَّتَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا ذَوَيْ عَدْلٍ لِتَعْتَدُوا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ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 وَإِذَا طَلَقُتُنَّ نِسَاءٌ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ إِنَّكِ حَنَاءَ زَوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِمْ من كَلَمِنَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم أو أكنتم في جزء أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون وذن ولكن ولكن لا تواعدون نسر إلا إذا أن تقولوا قولاً معروفاً. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلاه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن أو تفرموا لهن ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا, إلا ذا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن يَعُودْنَ بِفَاحِشَةٍ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 ان الله لذي فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقات في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال قال ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يأت سعته من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله ياتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكين يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وأنهار تحمله الملائكة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 لا من غتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا ضاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أذا أفرق علينا صبراً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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وإيرناه بروح القدس ولو شاء اللهم قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم مزّق كفروا. ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحين القيوم tak takahulum usiennya, walamum. Lehu maaf di sementaraat, wmaaf di alam. Mana ada yang beri syafa'ah izin dahulu, ilah biza. Yagamu maaf di antaraat, wmaaf di alam. Walahyutul bishaim, min alamih, ilah bima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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فآت بها من المغرب فبُهِتَ الذي كفر والله لا يهدي قومًا موادين أو كالذي مر على قرية وهي خامدة على عروشها قال أن لا يحيي هذه إلا الله بعد موتها أَمَاتَهُ الله 200 عام فَرَمَه بَعْثًا قَالَ كَم لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّه وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا لهم اجنوه من ربهم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 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ماله رأ الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه بلذ فتركه صلدا لا يقدرون على شيء من ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاته الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة نخله بربوة اصابها وابل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 تَجْرِي مِنْهَا تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُمُ الْكَدَرُ وَأَصَابَهُمُ الْكَدَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ مُعَفَّاةٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ دَارُ ظُلُمَاتٍ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۗ أَنفِقُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَبِمَا آخَرْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ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 والله يعيدكم ذنفرة منه الفضل والله واسع عليهم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا وما يلكر الا اؤلئك الالباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نجر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء أهو موعرة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ودو ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان انت بتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 يا رأيهم الذين آمنوا وإذا تداينتم بدين إلى أجد مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجد مسمى فكتبو وَالْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيُّ يَكْتُبَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَالْيَكْتُبُ وَالْيُمْلِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَاللَّهُ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَشْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَأَيْمَنُ الْوَلِيُّ فَلْيُمْنِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ جَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَرْضَوْا لَهُنَّ مِنَ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صخيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 ولا يضام وكاتب ولا شهيد وان تفعلوا فان فسوقكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريجالا منكم يقوم فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّنْ لَرِئْتُ مِنَ أَمَانَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادًا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا